نجري العبره لاجل الزاهره لاجل الزاهره نجري العبره نجري العبره لاجل انسا اسمع اسمع نجري العبر. لجل الزاهرة لجليل الزاهرة جري العبرهان جري العاب نج الزهرة لجل الزاهرة هي لجل الزاهرة وصاني الهاد بعترته وصيب بضعت الزهره قالي لني بسيد الوره يذيني يا بعد النبي حلم اغتسل مواسيده بقبره خانتي الأمة وصيته وخليفت بهم أمري ما حيش موهه وما راعوه لجلس زهرة نجري العاف لجلس زهرة بعد لجلس زهرة لجلس نجري نجري نجري, نجري العابر <تصفيق> <رأة> لجليل سامر لجليل سامر سامر اه حجم دار النبي الى خاتم الحسين هاد يجباره حجم وعائلة دار النبي والبعد تاع الصيره من بعد عين المصطفى فتريت ما راعه بابل ويصي عقد اليله بنار الحقد حرقاها جادومتوف بحبل والحار ميتك ها صدري الحشره وخلف الزاهره لاجل الزاهره نجري العب نجري نجري, نجري اجل الزاهر نجرل نجرل عبره نجرل قادمه اجل الزاهر اي الاجل والبعض عيته عصراها ومن بعيد عاني المصفف طلعت ريت ما راها بابل ويصي عقد الويله ناريل حي قد حرقوها قعدوا ما بحبل والحار ما يتهدكاه صدر الحسر خلف الزهرة لجلي الزهرة الزهر نجري العبر نجري العبر نجلي الزهرة نجلي الزهرة نجري العبر الزهر. الزهر. الزهر. الزهر. <سؤال> صحيت يا قوم حلل ردة كف خوف وليده كف ابوها بارك الله بك صح انت ايقو ما خلوا علي حامل جار وما رجع البيت انى الا ويرد لك الرار ويرد لك والله ايه هل دمع الحيزن ما هوت لانا حر وتندب اوو حوت انت حب بنت السهول المختر منظر بوها من روعه لاجل نجري نجري نجري العابره نجري الزاهره